وَمَا أَذَرَكَ مَن عَقَبًا فَسُقًى رَقَبًا أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُم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 عليهم نار مؤصداً